الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه